ولا يمكن أن لهم دينهم الذي تضيع لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة واتوزكّت واتطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ضوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات vallahu alimun hakim